جاءنا طالب إحدى في إحدى اللجان في الجامعة الإسلامية فسأله أحد الذين قابلوه عن الفرق طبعا قصد السائل الفرق المعروفة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية والإخوانية والتبلغية وغيرهم فالطالب ما عرف من هذا شيء قال والله أخطر الفرق الموجوده الآن فرقة الجامية الجامية وهو طالب يحفظ كتاب الله عز وجل طالب صغير جاء من احدى بلاد مدننا فسأله اخونا جزاه الله خيرا قال له يا ابني أنت ولد ذكي تحفظ كتاب الله عز وجل وعليك سيم الخير فمن الذي قال لك بأن هناك فرقة تسمى الجامية سمى له قاضي من القضاة، وقال قال لخولان القاضي في المحكمة الشرعية، فقال له يا ابني هل تعرف الشيخ الذي يلقبون الناس بسببه؟ قال لا أعرفه. تعرف الشيخ محمد أمان الجامي؟ قال والله لا أعرفه. تعرف كتبه؟ قال لا. هل تعرف أنه كان عميدا لكلية الحديث في الجامعة الإسلامية؟ هل تعرف أنه كان رئيس قسم العقيدة في عليا بالجامعه هل تعرف أنه تلميذ الشيخ بن باز والشيخ محمد بن إبراهيم؟ هل تعرف أنه, أنه كان مدرسا في المسجد النبوي الشريف إلى أن توفاه الله؟ هل تعرف أنه سائر على منهج أهل السنة والجماعة وأنه داعي إلى ذلك؟ هل تعرف شيء من كتبه؟ قال لا يقول أخي الذي قابله قال طيب أسألك سؤال إذا وقفت بين يدي الله غدا يوم القيامة وقابلك الشيخ محمد أمان ابن علي الجامل وقال لك يا فلان بأي كتاب أم بأي سنة تسبني وتعير الناس بلقبي فما كنت قائلا لربك في ذلك الوقت الله اكبر يقول اخي الذي قابل الطالب يقول فبكى بكى هذا الشاب قال والله يا اخي الان نبهتني انا واقع في عرض هذا العالم منذ اكثر من خمس سنوات فجزاك الله خيرا ويليتك تدلني على كتبه لاستفيد منه هو طمأنه قل لا تفكر أن أن أن أنني في المقابله سأرصبك من أجل أنك تكلمت عن من اسميته بالجاميه لا أنت مغرر بك وانت فيك الخير من التوحيد لكن أحببت أن أوضح لك الأمر والطالب الآن تخرج أو سيتخرج من الجامعة من خيرة طلبه العلم وتاب إلى الله من الولوغ في عرض الشيخ محمد أمان الجامعة واستفاد من كتبه وأشرقته